بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والسبعون من التذكرة فصل ما رواه النسائي مرفوعا وكذلك أبو داوود الطيادسي وأسنداه عن الآجري وذكره ابن المبارك موقوفا يبين حديث مسلم وأن المعنى بقوله قال الله تعالى قال ملك الله تريدون شيئا أزيدكم أي يزيدكم وقوله فيكشف الحجاب معناه أنه يرفع الموانع من الإدراك عن أبصارهم حتى يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال والبهاء والكمال والرفعة والجمال لا إله إلا هو سبحانه عما يقول الزائفون والمبطلون فذكر الحجاب إنما هو في حق المخلوق لا في حق الخالق فهم المحجوبون والباري جل اسمه أسماؤه منزه عما يحجبه إذ الحجب إنما يحيط بمقدار محسوس وذلك من نعوتنا ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء وروي في صحيح الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا تجلى لعباده ورفع الحجب عن أعينهم فإذا رؤوه تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير والأعين المتدفقات بالخرير واسترسلت الريح المثيرة وبثت في الدور والقصور المسك الأذفر والكافور وغرودت الطيور وغرودت الطيور وأشرقت الحور العين ذكره أبو المعالي في كتاب الود له على السجزي وقال وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره وإن لم يكن منها شيء وعيد من وإن لم يكن منها شيء عن الرؤيا والنظر ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف بما شاء ما شاء من آيات عظمته ودلالات هيبته وذلك بمثابة تدكدك الجبل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى له وترد رضه حتى صار رملا هائلا سائلا والله سبحانه وتعالى اعلم باب منه في الرؤيا مسلم عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال جنتان من فضه آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن في الحاشية واحد ضعيف جدا ابن المبارك في زوائد الزهد وفيه أبو بكر الهذلي, الهذلي متروك ورقم واحد من التسجيل السابق اثنان صحيح مسلم متابع وعن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا ثم قرأ عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وخرج أبو داود عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله مخليا به يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدري مخليا به قلت بلى قال فالله أعظم انما هو خلق من خلق الله يعني القمر فالله جل وعلا فصل قوله الا رداء الكبرياء على وجهه الرداء به هنا مستعار كني به عن كبريائه وعظمته يبينه الحديث الاخر الكبرياء رداءه والعظمه ازاري يريد بذلك صفتي فقوله رداء الكبرياء يريد صفة الكبرياء فهو بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن فإذا دخلوها اراد ان يروه فيروه وهم في جنة عدن قال معناه البيهقي غيره وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات ووجه المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به ولا يشاركه فيهما غيره عبر عن عظمته وكبريائه بهما لأنهما مما لا يجوز مشاركة الله سبحانه وتعالى فيهما ألا ترى آخر الحديث فمن نازعني واحد؟ فمن نازعني واحدا منهما قصمته ثم قذفته في النار والأياذ بالله سبحانه وتعالى أتابع باب منه وفي سلام الله سبحانه وتعالى عليهم روى محمد بن المنكذر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم فإذا الرب سبحانه قد أشرف عليهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم قال فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم فإذا احتجب عنهم بقي نوره وبركته عليهم في ديارهم في الحاشية واحد صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي اثنان ضعيف أبو داود وفي سنده وكيع بن عباس مقبول ثلاثة صحيح مسلم وأبو داود وأحمد أربعة ضعيف جدا ابن ماجه قال الهيثمي في الزوائد قال السيطي عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العبداني منكر الحديث وأبو نعيم في الحليه أتابع فصل قوله قد أشرف عليهم أي اطلع كما يقال فلان مشرف عليك أي مطلع عليك من مكان عال والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكان من جهة الحلول والتمكن وإنما يوصف من جهة العلو والرفعة فعبر عن اطلاعه عليهم ونظره إليهم بالإشراف ولما كان سبحانه وتعالى قائلا متكلما وكان الكلام له صفة في ذاته لم يزل ولا يزال فهو يسلم عليهم سلاما وهو قول قول منه كما قال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم وقوله فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة أي له عنه بلذة, بلذة النظر إلى وجهه الكريم وذلك أن ما دون الله سبحانه وتعالى لا عيد وذلك أن ما دون الله سبحانه وتعالى لا يقاوم تجليه ولولا أن الله سبحانه وتعالى يثبتهم ويبقيهم لحل بهم ما حل بالجبل حين تجلى به وقوله حتى يحتجب عنهم يجوز أن يكون معناه حتى يردهم إلى نعيم الجنة الذي نسوه وإلى حظوظ أنفسهم وشهواتهم التي سهوا عنها فانتفعوا بنعيم الجنة الذي وعده لهم وتنعموا بشهوات النفوس التي أعدت لهم وليس ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى على معنى الاحتجاب عنهم الذي هو بمعنى الغيبة والاستتار فيكونوا له ناسين وعن شهوده محجوبين وإلى نعيم الجنة ساكنين ولكنه يردهم إلى ما نسوه يردهم إلى ما نسوه أو إلى ما نسوه ولا تحجبهم عما شاهدوه حجبة غيبت واستتار يدل على ذلك قوله بقي نوره وبركته عليهم في ذيارهم وكيف يحجبهم عنه وهو ينعت المزيد عليهم وما وعدهم به من النعيم والنظر إذا صح والحجبة إذا ارتفعت لم يكن بين نظر البصري وشهود السر فرق ولا بين حال الشهود والغي والغيبة فرق فيكون محجوبا في حال الغيبة بل تتفق الأوقات وتتساوى الأحوال فيكون في كل حال شاهدة وبكل جارحة ناظرة ولا يكون في حال محجوبا ولا بالغيب موصوفا حكي عن قيس المجنون أنه قيل له ندعو لك ليلى فقال وهل غابت عني فتدعى فقيل له أتحب ليلى فقال المحبة ذريعه الوصل وقد وقع الوصل فأنا ليلى وليلى أنا والله سبحانه وتعالى أعلم باب منه وبيان قوله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد عيد باب منه وبيان قوله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد ولدينا مزيد يحيى بن سلام قال أخبرنا رجل من أهل الكوفة عن داود بن أبي هند عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أهل الجنة لينظرون إلى ربهم في كل جمعة على كثيب من كافور لا يرى طرفاه وفيه نهر جار حافتاه المسك عليه الجوار يقرأنا القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد من شاء منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله تعالى يهديهم إلى منازلهم ما إليها لما يحدث الله إليهم في كل جمعة في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه بمعنى الحديث وذكره القرطبي في تفسيره من مراسيد الحسن أي أنه ضعيف وتابع وخروجه عن بكر بن عبد الله المزني قال إن أهل الجنة لا يزورون ربهم في مقدار كل عيد كأنه يقول في كل سبعة أيام موة فياتون رب العزة في حلل خضر ووجوه مشرقة وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد عليهم أكاليل الذهب ويركبون بخبائهم ويستأذنون على ربهم فيأمر لهم ربنا بالكرامة وذكر هو وابن مبارك جميعا قال حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون معه في القرب قال ابن المبارك على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا وقال يحيى بن سلام كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا وزاد فيحدث لهم شيئا من الكرامة لم يكونوا رأوه قبل ذلك قال يحيى وسماته غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد وقال الحسن في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسن الحسن وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وليس شيء أحب إلى أهل الجنة من يوم الجمعة يوم المزيد لأنهم يرون فيه الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فصل قوله وعيد فصل قلت قوله في كثيب قوله في كثيب يريد أهل الجنة أيهم هم على كثيب كما في مرسل الحسن أول الباب وقيل المزيد ما يزوجون به من الحور العين رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا وذكر أبو نعيم عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ما تريدون أن أمطركم فلا يتمنون شيئا إلا مطروه قال خالد يقول كثير لأن أشهدني الله ذلك لأقولن لها أمطرين جواري مزينات وقد تقدم من حديث ابن عمر أكرمهم على الله من ينظر إلى الله غدوه وعشية وهذا يدل على أن أهل الجنة في الرؤية, في الرؤية مختلفوا الحال وقد روي عن أبي يزيد البشطامي أنه قال إن لله تعالى عبادا لو حجبهم في الجنة ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها والعياذ بالله تعالى في الحاشية واحد ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد قال الهيثمي رواه الطبراني وأبو عبيد لم يسمع من أبيه المجمع اثنان صحيح الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد وأبو نعيم أتابع باب نبذ من أقوال العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن وردت في ذكر الجنة وأهلها من ذلك قوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل قال ابن عباس أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من غل ثم يدخلون ثم يدخلون العين الأخرى فيوتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصف وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنظرة النعيم فتجري عليهم بنظرة النعيم فلا تتغير فلا تتغير أبشارهم ولا تشتعث أشعارهم أبدا ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الاذى ثم تستقبلهم خزنة الجنه فتقول لهم سلام عليكم طبلتم فدخلوها خالدين وذكره ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره والصحيح ابن ضمرة عن علي أنه تلا هذه الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وجدوا عند باب الجنة شجرة يخرج من ساقها عينان فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فغتسلوا منها فلم تشعث رؤوسهم بعدها أبدا ولم تغير جلودهم بعدها أبدا كانما دهنوا بالدهن ثم عمدوا إلى الأخرى فشربوا منها فطهرت أو فطهرت أجوافهم وغسلت أو غسلت كل قذر فيها وتتلقاهم على كل باب من أبواب الجنة ملائكة سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين ثم تتلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان الدنيا بالحميم يجيء من الغيبة أو من الغيبة يقولون أبشر اعد الله لك كذا وكذا ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه فيقول قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى في الدنيا فتقول له أنت رأيته فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب ثم ترجع فتجيء فتنظر إلى تأسيس بنيانه من جندل, من جندل اللؤلؤ أخضر وأصفر وأحمر من كل لون ثم يجلس فينظر فإذا زرابي مبثوثة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ثم يرفع رأسه إلى سقف بنيانه فلولا أن الله قدر ذلك لاذهب لا بصره إنما هو مثل البرق ثم يقول كما أخبرنا الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في الحاشية واحد ضعيف ابن مبارك وفيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس متابعة. وذكر القتبي في عيون الأخبار له مرفوع عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ما هؤلاء الوفد قال يحشرون ركبانا ثم قال والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم ركبوا, ركبوا نوقا عليها رحائل الذهب مرصعة بأنواع الجوهر فتسير بهم إلى باب الجنة قال وعند باب الجنة شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحدى تلك العيون فإذا بلغ الشراب البطن طهرهم الله به من دنس الدنيا وقذرها فذلك قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال ثم يغتسلون من العين الأخرى فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير الوانهم قال ثم يضربون حلق أبواب الجنة أو حلق أبواب الجنة فلو سمعت الخلائق طنين الأبواب لافتتنوا بها فيبادر, فيبادر رضوان فيفتح لهم فينظرون إلى حسن وجهه فيخرون ساجدين فيقول لهم رضوان يا أولياء الله أنا قيمكم الذي وكلت بكم وبمنازلكم فينطلق بهم إلى قصور من فضة شرفاتها من ذهب يرى ظاهرها من باطنها من النور والرقة والحسن قال فيقول أولياء الله فيقول أولياء الله عند ذلك يا رضوان لمن هذا فيقول هذا لكم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلولا أن الموت يرفع عن أهل الجنة لمات اكثرهم فرحا قال ثم يريد أحدهم أن يدخل قصره فيقول له رضوان اتبعني حتى أريك ما أعد الله لك قال فيمر به فيريه قصورا وخياما وما أعطاه الله عز وجل قال ثم يأتي به إلى غرفة من ياقوتة من أسفلها إلى أعلاها مئة ذراع قد لونت بجميع الألوان على جنادل الدر والياقود وفي الغرفة سرير طوله فرسخ في, في عرض مثل ذلك عليه من الفراش كقدر خمسين غرفة بعضها فوق بعض قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذلك قوله عز وجل وفروش مرفوعة وهي من نور والسرير من نور وعلى رأس ولي الله تاج له سبعون ركنا في كل ركن سبعون ياقوتة تضيء وقد رد الله وجهه كالبدر وعليه طوق ووشاح يتلألأ من نور وقد سور بثلاثة أسورة سوار من الذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ فذلك قوله سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقوله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها قال ابن عباس الجنات سبع دار الجلال ودار السلام وَجَنَّةُ عدن وجنة الْمَأْوَى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم اللهم رزقنا هذه الجنان جميعها يا الله يا أَرْحَمَ الراحمين وقيل إن الجنان أربع لأن الله سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال بعد ذلك ومن دونهما جنتان ولم يذكر سوى هذه الأربع جنة خامسة فإن قيل فقد قال جنة المأوى قيل جنة المأوى اسم لجميع الجنان يدل عليه أنه سبحانه وتعالى قال فلهم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون في الحاشية واحد ضعيف الدر المنثور وعزاه لابن مردوي متابع والجنة اسم الجنس فمرتين يقال جنة ومرتين يقال جنات وكذلك جنة عدن وجنات عدن لأن العدن الإقامة وكلها دار الإقامة كما أن كلها مأوى المؤمنين وكذلك دار الخلد ودار السلام لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن وكذلك جنات النعيم وجنة النعيم لأن كلها مشحونة بأصناف النعيم ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له وقال إنما منعنا أن نجعل كل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى لأن الله سبحانه وتعالى إن كان سما شيئا من هذه الأسماء جنة في موضع فقد سمى الجنات كلها بذلك الاسم في موضع اخر فعلمنا ان هذه الاسماء ليست لتمييز جنة من جنة ولكنها للجنان اجمع لا سيما وقد اتى الله بذكر العدد فلم يثبت الا أربعة وقد اثبت لهذه الجنان ابوابا فقال فتحت ابوابها وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أبواب الجنة ثمانية فيحتمل أن يكون ذلك لأن لكل جنة من الجنان الأربعة بابين ووصف أهل الجنة فصنفهم صنفين أحدهم السابقون المقربون والآخرون أصحاب اليمين فعلمنا أن السابقين أهل الجنتين العليتين في قوله سبحانه وتعالى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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتقبل منا انك انت السميع العليم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين